بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله مفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء